افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزينناها وما لها من فرج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 رَكَان فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ والنخل بأس قاتل لها طلُع نضيد رزْطَلِ الْعِبَادِ رزْطَلِ الْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتَةً كَذَلِكَ الْخُرُوج كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ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 وَلَقَدَ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسِّسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسِّسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقَرَبُ إلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ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 ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد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 لان كنت في غفله من هذا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي اعتيد القياء في جهنم كل كفار عنيذ من ناعل الخير معتد مريء الذي جعل مع الله الهًا آخر الذي جعل مع الله إلهًا آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه قال قرينه ربنا ما اغيتته ولكن كان في ضلال قال قرينه ربنا ما اغيتته ولكن كان في ضلال ولكن كان في ضلال بعيد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 alla talen har jag, och يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ مَثَلِمْ تَلَأْتِ وَتَقُولُ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ مَثَلِمْ تَلَأْتِ وَتَقُولُ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ مَثَلِمْ تَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّذِنْدَ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما تعودون هذا ما تعودون لكل أواب حفيف من خشى الرحمن بالغيب وجا بقلب منيب أدخلوها بسلام أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.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 فنقطبو في البلاد فنقطبو في البلاد هل من محيس؟ إن في ذلك لذكر إن في ذلك لذكر لما كان له قلب لما كان له قلب أو القسم وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام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 يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يصير، نحن أعلم بما يقولون، وما أت عليهم بجبا. فذكر بالقرآن من يخاف وعينه